ولأجل أن نتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم وكان خلقه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن فنحن نقرأ في سيرته نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب ومر بنا بأن المصطفى أذن للصحابة بالهجرة إلى الحبشة، فأقاموا هناك إلا أن قريشا تقول عليها الأمر وأرادوا أن يستردوهم بعد هزيمتهم في بدر فأرسلوا سفراء منهم منهم عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة وعمرت بن الوليد لإقناع النجاشي بإعادتهم وردهم إلى مكة وقالوا يكفينا إذا ضفرنا بهم لنقتلهم بدلا عن قتلة بدرو فذهبوا إلى النجاشي وألوا وألانوا له القول وقدموا له الهدايا. فطلبهم النجاشي طلب الوافدين إليه من المهاجرين فتكلموا حينما وصلوا عند الباب فقالوا حزب الله يستعذن فقال من أين الصارخ فأذنوا لهم فدخلوا ولما دخلوا سلموا على النجاشي ولم يسجدوا كعادة من يدخل على النجاش من الناس فقال عمر بن العاص إن هذا فيه إهانة لك وعدم تقدير فقد دخلوا بدون أن يسجدوا فلما سألهم النجاش قالوا كانت في الجاهلية هذه تحيتنا أما الآن فقد أبدلنا الله بتحية الإسلام وهي السلام فنحن نسلم كما أمرنا الله عز وجل ثم قال جعفر رضي الله عنه للنجاشي إننا أمام ملك والملوك لا يريدون عطالة الكلام وليس من المعتبر أو المعهود أن يطيل الإنسان الكلام أمام الملوك وإنما الملوك يتكلم معهم بكلام مختصر فمره فليتكلم في أجل أن نجيبه أمامك وتنظر إلى ما بيننا وتحكم فيما بيننا من حديث فقال عمر بن العاص بل أن تتكلم يا جعفر قال جعفر أنا أريد أن أسأل أسئلة السؤال الأول سأله أيها الملك أعبيد نحن أم أحرار أعبيد نحن أم أحرار السؤال الأول لاجل إذا كنا عبيد وهم أسيادنا وأبقنا عليهم وهربنا منهم ولم نمتثل أمرهم فمن حق السيد أن يقلب رب العبد الآبد ساله هو أعبد نحن أم أحرار؟ قال لا بل أحرار بل أحرار كرام من علية القوم ومن كبرائة. انتهى الجواب. السؤال الثاني ساله هو هل سفكنا دم لأجل أن يطالب بما فيه بما عندنا لهم من دم؟ قال لا لم يسفكوا ولا قطرة. لم يسفكوا شيئا انتهى السؤال الاول والسؤال الثاني فقال اسأله ايها الملك هل اخذنا الاموال وهربنا بها فهم يريدون اموالهم قال لا ولا درهم واحد فقال اذا ماذا يريدون نحن احرار والحر من حقه ان يسافر وان يذهب وان يعود ولم نسفك داما ولم نأخذ مالا فماذا يريدون التفت النجاشي وقال ماذا تريدون دام قلت انهم احرار وهم كرام ايضا ولم يأخذوا ولا در ولم يسفقوا ولا قطرة دم ماذا تريدون قال كنا وإياهم على دين واحد فسفوا احلامنا وخرجوا عن ديننا ودين آبائنا قال صدق كنا وإياهم على الشرك وكنا نعبد الأصنام والأوثان وكنا نسجد لغير الله وكنا وكنا فمن الله علينا بأن بعث لنا رسولا يأمرنا بالعبادة وإفراد الله وحده وينهانا عن الشرك ويأمرنا أن نسجد للواحد الأحد وأن ننأى عن عبادة المخلوق إلى عبادة الخالد ماذا يريدون وسلها أداء الذين عندك من أهل العلم والقصاوسة والرهبان هل أخبر عيسى بأن هناك نبي بينه وبين يوم القيامة فسألهم قالوا نعم قال ماذا ثم طلب منهم أن يقرأوا من كتاب الله فقرأوا فأراد عمر أن يستثير الملك قال إنهم يسبون عيسى وأمه فقال النجاشي اقرأ فقرأ سورة مريم فاستخرج النجاشي سوا كان او مثل و... واخذ منه شعره وقال ان هذا لا يختلف عما جاء به عيسى شعرة واحدة او بمثل هذا الكلام ثم قال اذهبوا فلكم ما أردتم من إعلان دينكم لا يمكن أن ينال منكم أحد ولا يمكن أن يتطاول عليكم هذه أيها الإخوة هي خلاصة الهجرة الثانية إلى الحبشة وما فيها من أحداث وكان المتكلم هو من هو المتكلم قلنا جعفر بن عبي طالب ابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلام وكان حكيما في كلامه وقريش اختارت ثلاثة من اكبر رجالاتها وعدهاهم هم, هم عمرو بن العاص وعمارة ابن الوليد وعبد الله ابن ربيعة لكن الحق يعلو ولا يعلى يعل عليه فجعفر قال أنت ملك والملوك لا يزاد في الكلام ولا ي... وإنما كلام مختصر ثلاثة أسئلة إذا كنا عبيد من حق السيد أن يطلب رد العبد الآبد إذا كنا قتلنا من حق ولي الدم أن يطالب بدمه إذا كنا عهربنا بالأموال من حق صاحب الأموال أن, يد... أن يطالب بدراهمه فكلها يقول لا ناحية الألالقة قال بل أحرار وخراط والمال لم يسفك دم والمال لم يأخذ درهما والدم لم يسفك قطرتها إذن دعواهم باطلة وباءت بالفشل والخيبة والخسارة ولم تنفعهم ولم ينفعهم ما قدموا من كلام وعجج واغية ولا ما قدموا من مال يريدون أن يستعطفوا به الملك مات النجاشي وصلى عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة الميت الغائب. واستفدنا من هذا فائدة عظيمة بأنه يجوز الصلاة على الميت الغائب فالدليل على مشروعيتها أن المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي حينما مات وهو بأرض حبشة بسم, بسم الله والصلاة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام بعث قريش من النجاشي. قال رحمه الله تعالى بعث قريش الى النجاس تطلب ارجاء المسلمين ولما كان بعد بدء ذكرنا كلام ايها الاخوة على قصة الغرانيق واقوال العلماء والقول الراجح فما هو ايها الاحباب لما بين الهجرة الاولى والهجرة الثانية لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام فرأيتُمُّ ثلاثةَ والعزةَ ومناتَ الثالثةَ الأخرى ماذا حصل؟ ذكر صاحبنا رحمه الله بأن الشيطان أوحى إلى فقال تلك هي الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترجع والقول الرافس سجد عليه الصلاة والسلام وسجد المشركون معه. والقول الراجح انها قصة واهية وان سجود المشركين انما كان لبراعة الاسلوب وسلاسة اللفظ وعذوبته او انه اوحى الشيطان الى اسماعهم بكلام لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما ذكرناه في قصة الغرانيق فيجب أن نتنبه له نعم ولما كان بعد بدل اجتمعت قريش في دار الندوة اجتمعوا في دار الندوة وهي مكان الاجتماعات مكان ما يعقد فيه الخطاب مكان ما ينظمون فيه ما يريدون عمله ما يريدون الاقدام عليه يجتمعون في دار الندوة لأجل أن ما يروه مناسبا نعم وقالوا إن لنا في الذين عند دن نجاذي ثارا يعني مجمع. يكفينا إذا حصلنا لأنهم كانوا 83 قلنا. 83 رجل و19 امرأة هذولا قرابت 102 قالوا إذا حصلنا 102 هؤلاء وقتلناهم أو عملنا فيهم ما نريد يكفينا إن لنا في من عند النجاشي تعب. نريد أن نذهب إلى النجاشي لنقنعه بإعادتهم إلينا وكيف ذلك نختار من الرجال العقفاء ومن الهدايا الثمينة من يذهب بها إليه ونطلب منه إعادتهم وسيلب الطلب وإذا ظفرنا بهم كفانا ذلك نعم فجمعوا مالا وهدوه الى واهدوه وهدوه الى النجاس لعله يدفع اليكم من عنده قلنا وال... مرة بنا درسنا عمس اللي... ليلة الخميس مرة بنا او ليلة الجمعة بان عندنا الصدقة وعندنا الهدية الصدقة واش ما يطلب به الاجر ما يطلب به المثوبة ما يريد الإنسان منه الثواب من الله وأن الهدية ما يطلب الإنسان فيه استمالة الشخص ما يطلب فيه التودد فهم جمعوا هدية لا يريدون منها العجرة والمثوبة وإنما يريدون أن يتوددوا إليه وأن يستميلوه علّه أن يستجيب لهم، فيعيد من عنده من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ولننتدب لذلك رجلين من اهل رعيكم فبعثوا عمر بن العاص وعمارة ابن رجلين. وفي رواية اخرى ننتدب ثلاثة اذا قلنا رجلين عمر بن العاص والوليد بن عمارة وهم من هم يعني من الدهاء وبعد النظر والمعرفة و. الجرأة على الكلام والطلاق، وإذا قلنا ثلاثة فهم الاثنين ومعهم عبد الله ابن أبي ربيعة ثلاثة رجال وقد اختاروهم من بين مئات الرجال. نعم. فبعث عمر بن العاص وعمر بن الودية مع الحدية فركب البحر. فلما دخل على النجاشي سجد له. فلما دخل على, على النجاشي عامل العمل المتبع اول عمل يسجدون صحابة رسول الله لما دخلوا سلموا الوفد الموفد من اهل مكة لما دخلوا سجدوا نعم فسلم عليه وقال قومنا لك ناسحون قوم اول عمل اول كلم قومنا لك ناسحون يعني اتينا نمثل اهل مكة وهم يودون لك الخير ويقدموا لك النصيحة ويريدوا لك الرشاد فهناك فئة من قومنا عكروا علينا الصفوة وقد نزحوا الى بلدك ليعملوا عندك كما عملوا من تعكير الصفو فنريد ان تعيدهم الينا نعم قومنا لك ناصحون يودون لك الخير ويريدون لك الرشاد نعم وَأَنَّهُمْ بَاعَثُونَا إِلَيْكَ لِنُحَذِّرَكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَادِمُوا عَلَى قَوْمِنَا لَكِنَ نَاصِحُونَ وَمِنْ نُصْحِهِمْ مَلَكًا وَمَحَبَّتِهِمْ لِلرُّشْدِ وَالفَلَاحِ أَرْسَلُونَا إِلَيْكَ لِأَجْلِ أَنْ نُحَذِّرَكَ مِنْ هَؤُلَاءِ بِأَنَّهُمْ عَكَّرُوا الصَّفْوَ لَدَيْنَا وَيُرِيدُونَ أَنْ فنريد ان تكون على حذر ومن الحذر ان تسلمهم لنا فهم منا ونحن منهم ونقضي على ما يأتي منهم من شر نعم، لانهم قدموا لانهم قوموا اتبعوا رجلا كذابة اتبعوا رجل هذا الرجل من طبيعته الكذب، لانه لو كان صادق نحن اتبعناه. منا من هو عمه ومنا ابن عمه ومنا قريبه ونعرفه ونعرف ما يأتي به فالرجل بت ينتحل الكلام واتبعه ونحن أدرب به وبه فنريد أن نصلحه نعم خرجنا خرج فينا يدعون يزعم يزعم نعم يزعم أنه رسول كذبوا نعم ولم يتبعوا إلا السفهاء ولم يتبعوا إلا السفهاء الأرقاء الضعفاء المساكين هؤلاء هم الذين اتبعوا أما علية القوم فقد عرفوا أنه على غير هدى وعلى غير الحق فنريد أن نحذرك عن منهم. نعم فديقنا عليهم وعلجاناهم إلى الشاب بأردنا يعني عملنا عليهم حصار اقتصادي أدخلناهم في الشعب ومنعناهم من الخروج ومنعنا أي أحد أن يدخل عليهم ومنعنا أي أحد أن يتزوج منهم ومنعنا أي أحد منهم أن يتزوج منا فضربنا عليهم حصارا اقتصادية فلما ضاق فيهم الأمر واشتد بهم الخطب انطلقوا إليك في بلادك ليفسدوها عليك لا. لا يخرج منهم أحد ولا يدخل عليهم أحد فقتلهم الجوء والأطس لا. فلما استبز عليهم الأم بعث إليك ابن أمه بعث إليك بعث إليك من هو الذي بعث الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إليك ابن عمه من هو ابن عمه جعفر جعفر رضي الله عنه جعفر بن عبي طالب صاحب المحاورة صاحب المحاورة محاورة عظيمة أيها الإخوة ومختصرة بدأها بقول حنت ملك والملوك لا يطال عندهم الكلام لكن ثلاثة أسئلة فهذه الأسئلة فيها إفحام إفحام للخصم لأنه لا يستطيع أن يحيد هنا وهنا هنا وإنما يجاء يعني ما يستطيع عمرو بن العاص أو غيره يقول إن جعف الرقيق لا ما يستطيع أن يقول أخذ مال ما يستطيع أن يقول سفك دم نعم فاعث إليك ابن أمه ليفسد عليك دينك وملك فاعث إليك بابن أمه لماذا قال يفسد عليك بلادك ويفسد عليك عمران ولأجل أن يعكر عليك الصف بنأي جماعة منكم عما أنتم عليه نعم فأحذرهم وادفعهم إلينا فأحذره. لنفيكهم نريد أولا تكون على حذر نين سلمهم لنا يا بأجل ننهي المشكلة فنحن أدرى بهم إذا سلمتنا أنهينا الأمر نعم وآية ذلك أنهم إذا و... دخلوا و... وآية عليك لا يستطيعون رأس وآية ذلك معنى آية هلان هؤلاء الجماعة شقوا عصى الطاعة وخالفونا وسفهونا وضربنا عليهم حصارا اقتصادية فخرج أمر ابن عمه أن يذهب بمن معه إليك ويريدون إفساد بلادك ما العلامة؟ علامة ذلك أنهم لا يعظمونك ولا يقدرونك ولا يرون لك أي مكانة لأن السجود المعتاد الذي يفعله كل من دخل عليك هذا ال... هذا هذا الميدان او هذه الساحة لا يمكن ان يسجدوا ولا يمكن أن يعظموا كما أن تعهلو. نعم. لا يسجدون لك ولا يحيونك بالتهيئة التي تحيا بها رغبة الدينك بالتهيئة التي تحيا بها نعم رغبة في دينك. دينك نعم. فدعهم النجاسي النجاسي نريد نتأكد دعهم طلبهم احضروا هؤلاء القوم الى مجلسي لأسمع منهم فلما حضروا ووقفوا بالباب صرخ جعفر يقول يستأذن عليك حزب الله سمع النجاشي الكلمة هذه اول مرة يسمحها نعم فلما حضروا صاح جعفر بن ابي طالب بالباب يستأذن عليك اذن الله معنى صاح يعني رافع عصاه وبه به يعني عاده كان عاده ان الوفود اذا اذا اذا وقفوا عند الباب او كذا اما ان يكون طبل واما ان يكون زمر واما ان يكون شيء من هذه الامور التي تعمل هو قال يستأذن عليك حزب الله بأعلى صرخه نعم فقال النجاسي, فقال النجاسي مروا هذا الصائح فليوعد كلامه كل ما سمعتها أريد أني أسمعها مرة أخرى لأجل أن أتمهل في فهمها وإدراكه مروا هذا الصائح فليوعد الكلام مرة أخرى فأعاد نعم فقال النجاسي مروا هذا الصائح فليوعد كلامه ففعل نعم قال نعم, نعم فلجد قلوب إذ رأي ودمتي ائذنوا لهم فليدخلوا بإذن الله وذمته فدخلوا ولم يسجدوا عمر انت مثل ما قلت. كل من دخل عليك يسجد الله هؤلاء وقد شاهدتهم بعيني راسك يعني لا تقبل كلامي وإنما أنت شاهدتهم بعينيك دخلوا ولم يسجدوا فاسألهم عن عدم ذلك وهذا دليل على عدم تقديرهم لك وعدم احترامهم وبيان منزلتك الرفيعة ومكانتك السامية نعم فدخلوا ولم يسجدوا له فقال ما منعكم أن تسجدوا لي نعم قالوا إنا إن نسجد, نسجد, نسجد لله كنا نسجد للمخلوق فأمرنا سبحانه أن نسجد للخالق الذي لا يصح السجود إلا له سبحانه وعن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا نعم فقالوا إنما نسجد الله الذي خلقك, الذي وملكك, خلقك وملكك الملك من الله عز وجل فالإنسان لا يستطيع أن يفعل شيء بإرادته ولا بفعله وإنما يحصل الملك بتوفيق الله عز وجل ويحصل الملك بتأييد الباري سبحانه وتعالى ومناصرته لعبده وإعزازه له نعم وإنما كانت تلك التهية لنا ونحن نعبد الأوثان نعم في السابق كنا نسجد مثل ما يسجدون غير. مثل ما يسجد غيرنا نعم وبعث الله فينا الله نبياً, نبيا صادقا, صادقاً. أمرنا بالتوحيد ونهانا عن الشرك وأمرنا بالتهية التي ردها الله وهي دا. السلام وهي السلام, تحية, السلام تحية أهل الجنة لأن الله عز وجل يقول تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين نعم. فعرف النجاسي أن ذلك حق فعرف النجاسي أنهم على حق يعني عرف النجاشي وفهم أن عدم السجود إنما هو عن وازع رباني عن خوف من الله عن عقيدة راسخة فهم على الحق فطلب منهم أن يتحاوروا نعم فعرف النجاشي أن ذلك عب. وأنه في التوراة والإنجيل وانه في التوراة والإنجيل أن السجود لله وحده نعم فقال أيكم الحاتف أيكم الهاتف يعني أيكم الذي قال حزب الله يستعدم من الذي قالها تلك الكلمة لأنه لأن النجاشي أعجيب بها فقال جعفر أنا نعم فقال جعفر أنا قال فتكلم نعم قال إنك ملك منك... ما دام أنت الذي صرخت بأعلى صوتك وقل حزب الله يستأذن تكلم فتكلم جعفر وقال أنت ملك ما ينفع طول الكلام والسر والأساليب الطويلة لا نريد كلام مختصر لأن وقت الملك ثمين وساعاته غالية ونريد أن يسمع منا ما في فائدة أما الإسهاب لا داعي له نعم قال إنك ملك لا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم إنك ملك كثرة الكلام ما تصلح والظلم بعد كذلك وإنما إذا كان الإنسان أمام ملك يعدل والملك لا يض... الملك العادل لا يظلم عنده أحد فهو يسعى لإحقاق الحق وقمع الباطل نعم وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي. أحب أن أتكلم نيابة عن حزب الله، نيابة عن الصحابة، نيابة عن المؤمنين. انا أتكلم نيابة عنهم. نعم. فـ فـ فـ فـ مور هذين إذا كانوا اثنين، اللي هم عمرو بن العاص وعمر بن الوليد. وإذا كانوا ثلاثة، عمرو بن العاص وعمر بن الوليد وعبد الله بن أبي ربيعة. مره يتكلم. نعم. فـ مور هذين الرجلين بل يتكلم عدوما فتسمع معاوئتنا من لأجل أي شيء جاءوا أنت دعوتنا حضروا أو حضر هؤلاء الرجال وفدا من أهل مكة لمهمة جاءوا من أجلها ودعوتنا لنحضر مر يتكلم وأنا أجيب بدل ما مثلا يجيب فولاد أو فولاد أو فولاد عددهم كما قلنا مثلا ثلاث ثمانين إذا كانوا كلهم حاضر لا أنا بتكلم نيابة عن أصحابي مر هذين أو أحد هذين أو أحد هؤلاء الثلاثة يتكلم واحد بدلا ما يكون كلهم واحد وأنا سأتولّ الإجابة نيابة عن أصحابي نعم فقال جعفر تكلم فقال عمرو فقال عمرو لجعفر تكلم فقال جعفر للنجاسي سأله عبد الناصر على اللي جعفر تكلم عن عمرو أراد أعده كلاما ليقوله وجعفر قال مره بل يتكلم عن المهمة التي جاء من أجلها و جع وعمر قال لجعفر بل تكلم عنك لما أعطي الكلام وأعطي الحديث لجعفر كالسئلة ثلاثة ساله أيها الملك هل نحن عبيد أم أحرار بس كلاب الرجال كرام ومن أبناء الأسر العريقة وأناس كرام ما هم عبيد كلا كنا عبيد نكون هربنا من أسيادنا من حق الأسياد أن يفدوا أولئك لقيدنا وإعادتنا مكبلين نرسله أعبيد نحن أم أحرار نعم فإن كنا عبيدا أبقنا من أربابنا أبقنا إليه. أبقنا حرب حرب حرب حرب. وعطينا وشكقنا عفو الطاعة فإن كنا عبي أبقنا من أسيادنا ممن يملكونا فمن حقهم أن يقلبوا عودتنا نعم فقال عمو بل احرار كرام فالاحرار وكرام ايضا يعني ما هم ناس عاديين نعم فقال هم من بني هاشم وهم اع من اعلى الاسر وارفعها مكانا نعم فقال هل اهركنا دما بغير حق نعم فيقتص منا قال عمر ولا قطره يعني يعني هل يمكن الحر يقتل ويقتل <تصفيق> أليس كذلك يمكن وان كان حر وإن لم يكن رقيق خر فيشرك دم ويأخذ فيقول هل حصل هذا منا هل أهرقنا دمًا أو لا فإذا كنا أهرقنا دمًا يطلبون بالقصص ومن حقك أن تعيدنا إليه قال لا ولا قطر الدم قال طيب هل